ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين أ ن الطريق الى الله سبحانه وتعالى واحد لكن في هذا الطريق يعني شعب من شعب ا ل إ ي م ا ن ك ث ي ر ة كل إ ن س ا ن يتنافس في ش ع ب ة ولكنهم كلهم على الطريق قد يكون هذا همته ذ ا ه أ ع ل ى من هذا وهذا غلب جانب شيء من الشرع على الجانب الثاني ن من باب مع أنه ي يأخذ ي مع باب بالشرع ع ككل يعني قال و أ ف ض ل ه ا افضل هذه الشعب و أ و ل ه ا العلم قال و أ ف ض ل هؤلاء كلهم الذي تمسك بجميع الشعب الشعب التي هي من شعب ا ل إ ي م ا ن نريد الشيخ محمد ا ل ل ه ي حفظه يعطي نبدا على ما اختار الشيخ هشام عن توجيه مثلا الجيل اللي هو من بين خمس عشرين العشرين كيف يتمسك بهذه الشعاب كيف يكون مثلا س ي ر ة وتعليمه وتعلمه بما فتح الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلمت سليما كثيرا وبعد فالحق أ ن ن ي أ ن ا لابد أ ن اؤخر إ ن كان يعني لي ك ل م ة فوجود المشايخ ز ا ه م الله خير يعني كافي في هذا عموما الموضوع الذي طرحه الشيخ أ ح م د ق ض ي ة ان أ ع ل ى شعب ا ل إ ي م ا ن هو العلم و م س أ ل ة التحديد في العمر هذا ربما يكون لها يعني شيء من ا ل د ق ة أ ح و ج ما نحتاج ا ل آ ن إ ل ى الى الى النصح العام ل أ ن م ر ا ع ا ة السن هذا يعني قد يحتاج إ ل ى شيء من التفصيل و التدقيق لكن في ج م ل ة القول أ ع ظ م ما يتقرب به ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ربه جل و علا طلب العلم الشرعي و لذلك كان طلب العلم أ ف ض ل من نوافل العبادات أ ف ض ل من نوافل العبادات و ل أ ن شعب ا ل إ ي م ا ن ك ث ي ر ة فمن الفقه العظيم أ ن ا ل إ ن س ا ن يبذل جهده فيما فتح الله جل و علا عليه من من ا ل أ ب و ا ب بعض الناس قد لا يفتح له في باب الصيام لكن يفتح له في باب القيام و بعض الناس لا يفتح له في باب القيام يفتح له في باب ا ل ص د ق ة أ ف ض ل الناس من جمع هذه الخصال خصال الخير قال النبي صلى الله عليه و سلم من تصدق اليوم قال أ ب و بكر أ ن ا قال من صلى على ج ن ا ز ة قال أ ب و بكر أ ن ا أ و قال من تبع ج ن ا ز ة قال من أ ص ب ح منكم صائما قال أ ب و بكر من عاد مريضا قال أ ب و بكر أ ن ا هذا حال المؤمن أ ن ه حريص على أ ن يكون له م س ا ه م ة في كل ميدان و لكن قد يقصر في بعض ا ل أ ش ي ا ء عن بعض فيفتح الله جل وعلا عليه في في باب دون دون باب آ خ ر خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول كما هو معلوم من سيرته ومن ومن فتوحاته ومما فتح الله جل وعلا على يديه من الخير هيا الله جل وعلا له باب الجهاد وقد لم يكن يعني لم يكن هناك بعض ا ل أ ب و ا ب في في جانب مثلا حفظ ا ل ق ر آ ن كغيره من ا ل ص ح ا ب ة فتح الله على ابن مسعود أ ب و ا ب من العلم وكان لا يقوى على الصيام في جميع حالاته فتح الله جل وعلا على بعض ا ل ص ح ا ب ة أ ش ي ا ء دون بعض ولكن يبقى أ ن ا ل ص ح ا ب ة قد يجتهد في, في الباب المعين لكنه لم يخل نفسه من ا ل ف ا ئ د ة في ب ق ي ة ا ل أ ب و ا ب وهذا الواجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يكون دائم الحرص على أ ن تتنوع عنده العبادات حتى إ ذ ا ما فتر في ع ب ا د ة انتقل إ ل ى ع ب ا د ة أ خ ر ى إ ن لكل عمل شره كما جاء في الحديث و لكل ش ر ة ف ت ر ة فمن كانت فترته إ ل ى س ن ة يعني ينتقل من ط ا ع ة إ ل ى ط ا ع ة أ خ ر ى قال فقد نجا و من كانت فترته إ ل ى غير ذلك فقد هلك إ ذ ن ينبغي على المسلم دائما أ ن يحرص على أ ن يكون له في شعب ا ل إ ي م ا ن نصيب في باب ا ل ص د ق ة في باب بر الوالدين في باب ص ل ة ا ل أ ر ح ا م في باب ص ل ة الناس و زياراتهم و في باب م ر ا ع ا ة أ ح و ا ل الناس في باب القيام في باب العلم في باب ص ل ا ة النوافل و ما يتعلق ب ا ل م ح ا ف ظ ة على الرواتب و غير ذلك لا يحرم نفسه من هذه ا ل أ ب و ا ب التي فيها خير ثم يحرص طالب العلم خ ا ص ة ل أ ن نحن إ ذ ا قلنا أ ن أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل ومن أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل يعني كما جاء في الحديث ما أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل قال الايمان بالله ورسوله ومعنى إ ي م ا ن بالله ورسوله من أ ب ر ز ما يدخل فيه باب العلم ل أ ن ك بالعلم تعرف شعب ا ل إ ي م ا ن وتعرف ما يجب تعرف ما يحرم عليك تعرف ما يستحب تعرف المكروه تعرف الواجب باب العلم ولذلك كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ل ي ل ة البدر على سائر الكواكب و ل أ ن العلم ينجي صاحبه من المزالق و ينجي صاحبه من ا ل أ ف ك ا ر ا ل م غ ل و ط ة ينجي صاحبه من مضلات الفتن ينجي صاحبه من كثير من ا ل أ ه و ي ة ا ل ر د ي ة التي قد ي ب ت ل البعض بها طيب كيف يصنع طالب العلم و ه و يريد أ ن يقوي همته في هذا الباب العظيم من أ ع ظ م ما يقوي ه م ا ل طالب العلم أ م ر ا ن أ م ا ا ل أ م ر ا ل أ و ل فهو النظر في فضائل العلم إ ذ ا وقف على قول الله جل و علا شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ل ا ئ ك ة و أ و ل و العلم قائما بالقسط لا إ ل ه الا هو العزيز الحكيم هذه ا ل آ ي ة الله عز و جل استشهد بها ا ل م ل ا ئ ك ة و أ و ل و العلم على أ ع ظ م مشهود فهذا دل على منزلتهم شهد الله أ ن ه لا إ ل ه الا هو على لا إ ل ه إ ل ا الله و ا ل م ل ا ئ ك ة و أ و ل و العلم يشهدون على هذه ا ل ش ه ا د ة ثم قول الله جل وعلا إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء دليل على ا ل م ن ز ل ة العظيمه التي يصل إ ل ي ه ا ا ل ع ل م و انهم يحققون ا ل خ ش ي ة لله سبحانه وتعالى كذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إ ن م ا يتذكر و ا اولو ا ل أ ل ب ا ب لا يستوون و كل استفهام في ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت ي له جواب فجوابه مفهوم لا يحتاج إ ل ى إ ل ى اجابه قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون لم ي أ ت ي الجواب ل أ ن ه ظاهر واضح قال إ ن م ا يتذكر اولو ا ل أ ل ب ا ب و النظر في س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ما ورد فيه من الحث على طلب العلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون وبينهم إ ل ا حفتهم الملائكه وغشيتهم ا ل ر ح م ة الحديث ا ل آ خ ر من التمس طريقا يلتبس فيه علما, أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل طريقا ف ع م الله له به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة و إ ن الحيتان لتستغفل ا لطالب العلم عندما جاء صفوان بن عسان المرادي إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ما الذي جاء بك قال أ ط ل ب العلم قال مرحبا بطالب العلم إ ن طالب العلم لتحف ا ل م ل ا ئ ك ة و تغشاه ا ل ر ح م ة و تستغفر له الحيتان في الماء هذا كله يدل على فضائل العلم ا ل أ م ر الثاني أ ن ينظر في سير السلف ف إ ن هذا مما يقوي الهمه جدا في هذا الباب و يحفز النفس على ا ل إ ق ب ا ل على العلم و لا تنظر إ ل ى الى حال من تجالس ل أ ن من تجالس ربما يكون ضعيف في ا ل ه م ة ف ت أ ت ي أ ن ت و تحاول أ ن تصل إ ل ى هذا الضعف انت أ ض ع ف منه فتحاول أ ن ترتقي بنفسك إ ل ى هذا الضعف هذا لا يفيد و إ ن م ا أ ن ظ ر إ ل ى أ ص ح ا ب الهمم ا ل ع ا ل ي ة أ ن ظ ر أ ص ح ا ب القمم في الهمم ولا تنظر إ ل ى وتحاول أ ن ترضى بالقليل في هذا الباب لا هذا الباب خلاف باب الدنيا باب الدنيا تنظر ايش انظروا الى من هو أ د ن ى منكم ولا تنظروا الى من هو أ ع ل ى منكم لئلا تزدروا نعمه الله عليكم باب العلم و ا ل ع ب ا د ة لا انظر إ ل ى من هو أ ع ل ى منك حتى تسعى في أ ن تصل إ ل ي ه و أ ف ض ل منه و أ ف ض ل ل أ ن ه هو بشر كيف وصل إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ك و ن أ ف ض ل منه لذلك أ س ع ى في،, في تحصيل ما, ما سلك هذا الذي سبقني اليه و أ ت ج ا و ز ذلك أ ي ض ا ل أ ن هذا باب خيرات و حسنات فعندما ت ت أ م ل في حال العلماء في طلبهم للعلم و تجد أ ن هذا سافر م س ي ر ة شهر ليسمع حديثا واحدا من ح د ي ث النبي صلى الله عليه و س ي ر ة شهر في تلك ا ل أ ي ا م على على شغف العيش العيش و ق ل ة الزاد و و طول ا ل م س ا ف ة و الحر و كل هذا ليسمع حديثا ثم يرجع إ ل ى بلده هذه همم ع ا ل ي ة يقال ان ابن عقيل الحنبلي أ ل ف كتابا سماه الفنون قالوا أ ل ف ه في ث م ا ن م ا ئ ة مجلد و ق ي ل س ت م ا ئ ة مجلد كما في بعض الروايات ة ث م ن م مجلد ئ ة أو س م الف د أ ل كتاب الفنون عندما تنظر في س ي ر ة هذا العالم ابن عقيل الحنبلي عقيل ستعرف لماذا استطاع أ و ما الذي جعله بهذه ا ل ه م ة ا ل ع ا ل ي ة قال كنت لا أ ك ل الخبز ا ل آ ن ما نقولها ناكل الخبز ناكل الخبز إ ن شاء الله وفيه فيه خيرات قال كنت لا أ ك ل الخبز ل أ ن ه ي أ خ ذ وقت في المضغ ف أ ن ا أ ح ت ا ج إ ل ى هذا الوقت فكان يسفون له الكعك فيجعل فيه فمي و يشرب عليه الماء و هذه ا ل و ج ب ة التي يستغل بها الوقت و لذلك قال كان يكتب ف إ ذ ا تعب استلقى على ظهره يفكر في ا ل م س أ ل ة التي بعد أ ن يقوم سيكتبها إ ذ ن استغلال هنا حتى في في وقت ا ل ر ا ح ة هو يستغل شيء آ خ ر و لذلك استطاع أ ن ان ان يحصل على او يحصل هذا الخير الكبير فالف كتاب الفنون و ب ا ل م ن ا س ب ة كتاب الفنون مفقود و ظهر منه شيء يسير و قريبا في الاسابيع ا ل م ا ض ي ة وجدوا كتاب الفنون الذي هو الكبير حسب ما ر أ ي ن ا في بعض الاخبار طيب عندما تنظر في بعض ا ل همم السلف تقول هذه أ ق ر ب ما تكون أ س ا ط ي ر هؤلاء بشر عاشوا على ا ل أ ر ض بهذه الهمم يعني أ ح د ه م يقول ما أ ك ل ت بيدي منذ ثلاثين س ن ة أ خ ت ي تطعمني ل أ ن ه مشغول ب ا ل ق ر ا ء ة وبتبيض النسخ و ب ك ت ا ب ة الحديث ما يجد وقتي اكل ف أ خ ت ه تطعمه يعني هذا يدل على الهمه ا ل ع ظ ي م ة التي وصلوا, وصلوا اليها في طلب العلم لذلك لما سئل الشعبي كيف نطلب العلم قال بصبر كصبر الجماد هذا جماد صبر وفي ا ل ح ق ي ق ة جماد لا يتصف في أ ص ل ه بالصبر لكن جعل له ص ف ة الصبر ب أ ن ه لا لا يتحرك لا لا يضيق لا يزعل لا ي ت أ ف ف لا يمل قال بصبر كصبر الجماد و بكور كبكور الغراب صباح ما في أ ج ع ل للعلم ن ا ف ل ة الوقت أ ن ا بعد ان اكل و أ ش ر ب و أ ن ا م قالوا ثمان ساعات الشباب متمسكين بثمان ساعات حق النوم و ي أ خ ذ و ن فوقها ساعتين احتياط ثم يكون ايضا ل ل س ا م أ بعد ذلك بعد ثمان ساعات من النوم وهنا قيلوله في الظهر ثم الحرص على جميع الوجبات ان تكون في أ و ق ا ت ه ا و ت أ خ ذ كل و ج ب ة قريب ا ل س ا ع ة و أ ي ض ا بعد ذلك أ ن ن ي أ ن ت ه ي من ا ل أ و ل ا د و أ ن ت ه ي من المشاغل الدنيا ثم تبقى ربع س ا ع ة في اليوم لا لا بد من طلب العلم ما بقي ه ا شيء اجعل للعلم أ ف ض ل ا ل أ و ق ا ت و لذلك قال ابن سعدي رحمه الله العلم كثير و العمر قصير ف إ ذ ا أ ن ف ق ت القصير في طلب الكثير حصلت اليسير أ ن ت لو أ ن ف ق ت العمر كله في طلب العلم ما حصلت إ ل ا شيء ي س ي ر وما أ ت ي ت م ن العلم إ ل ا قليلا فكيف إ ذ ا أ ض ع ت اليسير هذا الذي هو العمر قصير أ ض ع ت ه ماذا تحصل من العلم ما تكاد تحصل شيء فتريد أ ن تكون طالب علم و أ ن ت تتمتع ب ك ا ف ة حقوقك من ا ل ر ا ح ة والدعاه والخروج والدخول والذهاب و ا ل إ ي ا ب و ا ل م ج ا ل س ة و ا ل م ؤ ا ن س ة وكل شيء ثم بعد ذلك تريد أ ن تحصل علما وفيرا العلم لا يشرب وليس دواء يشرب و هو ع ب ا ر ة عن حقن تعطى في الدم العلم يحتاج إ ل ى ه م ة يحتاج إ ل ى صبر يحتاج إ ل ى ق ر ا ء ة يحتاج إ ل ى ليل سهر فيه, فيه في تنقيحه في النظر فيه يحتاج إ ل ى حضور الدروس تشحذ همتك على الذهاب ا ل آ ن مع س ه و ل ة ا ل أ م و ر ضعفت الهمم ا ل آ ن ا ل أ م ه م ت ي س ر ة في أ ر ج ا ء ا ل د و ل ة أ س أ ل الله أ ن يحفظ عامها وخواصها على ا ل س ن ة في كل مكان في دروس الحمد لله وفي ثم ي أ ت ي ك البعض ويقول اخي وين نبغى دروس أ ن ا قلت ل ل ش ي خ هشام م ر ة قلت له إ ذ ا قال لك طالب علم أ ن ا أ ر ي د درسا اعرف أ ن هذا لا يطلب علم هذا ليس من ط ل ب ة العلم هذا هذا فقط يعني هي ش ه و ة و ر غ ب ة وكما قال الشيخ يعني هذه ما هي ه م ة تريد تطلب علم و تريد يعني و أ ن ت لا تبذل شيء لا يمكن يا أ خ ي قال قل لطالب العلم يلبسن عليهن من حديد جاء عن سفيان و جاء عن احب ن أ ب ي كثير لا ينال العلم ب ر ا ح ة الجسد لا ينال العلم ب ر ا ح ة الجسد يعني قال احد السلف قال بعت سقف بيتي ل أ ف ه م بابا في النحو أ خ ذ سقف ب ي ت ه ورحباه ع ل يفهم باب في النحو ن ح ن ما نحتاج ل أ ن النبي اسقف بيوتنا ولا ز ي ا ر ا ت ن ا ولا الحمد لله ما نحتاج هذا الشيء لكن نستطيع أ ن نحصل الشيء الكثير بشيء من ا ل ه م ة ل أ ن ا ل أ م و ر م ت ي س ر ة ونحن والله نخاف ان تكون هذه النعم هي حجه علينا ل أ ن الله جل وعلا قال ثم ل ا ت س أ ل و ن يومئذ عن النعيم ت س أ ل عن النعيم لا تظنك س ت س أ ل فقط لماذا قصرت أ و لماذا أ ذ ن ب ت أ و لماذا عصيت ت س أ ل أ ي ض ا عن النعيم و لذلك يبتلى ا ل إ ن س ا ن و نبلوكم بالشر و الخير فتنه يبتلى ايضا بالنعيم الشاهد من هذا أ ن ن ا حتى نرتقي في باب العلم نحصل شيء من العلم لا بد أ ن نرتقي ب ا ل ه م ة لا بد أ ن نجتهد لا بد أ ن نعزم العزم ا ل أ ك ي د و نشهد هممنا بشكل قوي جدا على تحصيل الخير على تحصيل العلم و هذا ا ل ق ض ي ة كيف يحصل العلم او هذا أ ب و ا ب قد تكلم عنها العلماء في ط ر ي ق ة التحصيل و في التدرج و في الكلام هذا الشاهد من هذا كله أ ن ك تستحضر ا ل ه م ة لا بد ان يكون عندك ه م ة و ابذل شيء من مالك تحتاج أ ن ك تذهب إ ل ى مكان كذا تدرس و تحتاج ذ كذا ه ب إلى تدرس ت و أ ن ك تبذل من وقتك تسهر قليلا في طلب العلم ل أ ن ن ا ا ل آ ن جاءت لنا من الصوارف التي صرف الطلاب عنده ه م ة في النظر في وسائل التواصل تتجاوز الساعتين وثلاث ا ل ساعات و أ ر ب ع ساعات هذه أ ن ا أ ع ت ب ر ه ا ه م ة لكنها ه م ة ض ع ي ف ة ما ه ي همه ة ذ هذا ه وبال على صاحبه و إ ذ ا ما حدثته نفسه أ ن ي ق ر أ كتابا تملل ونظر في ا ل س ا ع ة والله مرت خمس دقائق على ق ر ا ء ة الكتاب هذا يكفي و لنزيد ق العشر دقائق هذه همتك في طلب العلم لابد أ ن نقف مع أ ن ف س ن ا حاسبوا أ ن ف س ك م قبل أ ن تحاسبوا وزنوا أ ع م ا ل ك م قبل أ ن توزن لكم كما جاء عن عمر رضي الله عنه أسأل الله أن بما نسمع وسلم الله صلى الله عليه ينفعنا وإياكم بما أن